الله الله الله الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج إلى الحج تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجة وقال صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم عجلوا الخروج الى مكة فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجة مشهور الاختلاف بين العلماء على انه واجب على الفور او على التراخي فالارجح انه واجب على الفور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كانت له جدة جده مال كل من كانت له جده ولم يحج يضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين, ما هم بمسلمين؟ عند البيهقي من قول عمر ايضا قال ليمت يهوديا او نصوانيا يقولها ثلاث مرات ليمت يهوديا او نصوانيا رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعه وخليت سبيله عمر بن الخطاب هنا يقول ان من عنده مال ولم يحج هذو منه الجيزية مش موت اسمع كلام ربك قال سبحانه وتعالى ولله على الناس ها حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لله عليهم الحج ومن كفر مش عايز حد فان الله غني في ستين الله غني انت المحتاج اللهم ارزقنا الحج يا رب ويسر لنا ذلك عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الاسلام والصرورة ترك الحج من الصر المنع والحبس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 إنك تعرف ناسا ينفق في الشهر آلافا على الطعام والشراب والملابس وينسى أن يحج ينسى وهذه قضية خطيرة دائما أتذكرها لما أتذكر ابن حزم على جلاله قدره في العلم ومع ذلك لم يحج من المشهور انه محجش مات ولم يحج ابن حزم الفقيه ليه كان مشغول مشغول بايه بطلب العلم في المقابل تجد ان الامام النووي رغم انه مات وعمره ستة وثلاثين سنة او تلاتة واربعين سنة على اختلاف الاختلاف بين العلماء انه حج اكثر من تلاتاشر حجة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 احد الاخوه النهاردة يقول لي انا هتزوج اقول لي كلمتين قلت الانس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم انسى الساهد قال رسول الله, الله ما تصلي عليه صلى الله, أن وسلم. رسول الله صل عليه, صل وسلم عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباية فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث الحج الحج قبل ان يخرج ذو السويقتين ف السويقتين يعني الساقين الدقيقتين فيهدمها يهدم الكعبة فلا يجعل منها حجرا على حجر روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش وعن شعبه قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت وقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أسود أفحد ينقضها حجرا على حجر ينقضها حجرا حجرا أسود أفحد يهدم الكعبة حجرا حجرا لا, يب... لا يدع منها حجرا على حجر عن علي رضي الله عنه قال استكثيروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه استكثروا يا معاشر المسلمين من الطواف والحج واستمتعوا فاستمتعوا فوالله ان الحج متعة واي متعة اللهم متعنا بطاعتك يا رب قال تعالى جعل الله الكعبة الحرامة جعل الله الكعبة البيت الحرامة قياما للناس والشهر الحرام والبيت والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم قال في حجر كان الايه تشير أن المراد بقوله قياما جعل الله البيت جعل الله الكعبه البيت الحرام اي قياما يعني ايش قياما اي أي أنها ما دامت فالدين قائم وما دامت في قلب المسلم فدينه في قلبه قائم أدامك فألبك الكهبة تشغلها ارى جدي وجدتي ناس الكبار كانوا منهم ساعه الواحد منه ما يشوف الكعبه يبك ويرتعش صح ساعه يشوفها بصوره ولا يشوفها من باي وسيلة من الوسائل او حتى يسمع لبيك اللهم لبيك يخشع جلده ويبكي النهارده الناس بقت دار جامع اسمها نحس نعم لماذا للانشغال للأسف الشديد أنت امبارح درس أمس نتكلم عن قصة قارون الله الله الله الله الله الله فحرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما بوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صارت أماني الناس اليوم هكذا يجلس أمام التلفاز ولعابه يسيل أمام السيراميك امام غرف النوم وغرف الصالون الفاخره امام انواع الملابس والمعروضات هكذا يسيل لعابه ويشتاق قلبه امام الدنيا امام الاعلانات لكن قويا فكيف يعرض ما يسيل له لعابه نوى الإمام ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري انه تلا هذه الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما فقال لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبله اللهم ارزقنا حتى بيتك الحرام ما هي قضائي الحج قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يمسك راجعك يومي ولادتك علينا يا رب يا رب تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب نعم كل ابن ادم خطار ذنوبنا جمّة ومعاصينا كثيره نعم وغفلتنا شديدة نحتاج أن نحط لنستأنف الصحيفة من جديد كلما من اسود تسوات نفسه فلكي تقلب الصفحة وتبدأ صفحة جديدة حجة اللهم ازغنا حجة في عمره وعمرة في حجة من حج فلم يرفز ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال صلى الله عليه وسلم الحج يهدي ما قبله وقال صلى الله عليه وسلم يا عم صاد عليه وعلى اله وسلم ما والله لو مصلت عالنبي النبي. ونسالكم عن الله الله الله الله قال صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته رجع كما ولدته امه وقال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا والحج المبرور الجنة الجنة. الحج هو الجنة الله ما احلاها سفر تؤدي بك الى السبق لقرع ابواب الجنه قال المنوي في شرح الحديث ان الحج المبرور الجنه الجنه قال لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض الذنوب ولا دخول الجنه فقط بل لابد ان يدخلها مع السابقين وإن لا فكل موحد يدخلها وإن لم يحج صح ولا لا كل موحد سيؤدي ما عليه في الناس وما يدخل الجهة أما الفين يدخلها مع السابقين بغير حساب اللهم اجعلنا منهم يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديم الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والزنوب فايدتين يا أولاد الفقر و... والذنوب الفقر واحد يقول لك حج خمس تلف جنيه ست تلف جنيه ليه يا عم خلاص من حجت مرة نعم اللي رحد حج روتيني وتمتك بيأدي اللي عليه وبس ما يشتاقش انو يرجع تاني لكن اللي رايح بحب رايح بشوق افتكر قلتلكم لما رجعت من العمره اللهم ارزقنا الحج الاقرب من السنادي سنادي فكانت اول كلمه قلتها جئتكم من الجنه نعم حين تجلس امام الكعبه بيت الله الحرام سبحان الله نسال الله عز وجل أن يجمعنا هناك عشان اقعدكم كده قدامي وأقول لكم شوف اللي كنت بحكي لك عليها هو. شوف اما تقعد كده قدام الكعبة تحت السماء وقدام الكعبة مباشرة حتى يسموها صحن الكعبة إخوة المزوغتية اللي يروحوا يطلعوا يصلوا في الدور الثاني يصلوا في البدروم ده بيصلي قلت لهم كده لما شوفت اخي بيصلي في الدور الثاني قلت له يا ابني أنت كده بتصلي في التوحيد فرمسيس ما بتصليش في الكعبة اجوصهم هم هم اخوانه واصحابه وحبايبه هم هم وهو نفس القاعده ونفس الاكل ونفس الشله لا مش تنفع لا ده انت عايز تحتفل تقول الكعبه يا سلام لما تقول تحت السماء وامامك الكعبه وانت تناجي رب العالمين تقول له انا جيت لك بيتك يا رب لو واحد قال لي بيتي بعشيه انا عايز الجنه امام بيته امام بيته جل جلاله حين تجلس هذه الجلسة تنظر الى السماء وتنظر الى الكعبة وتناجي رب البيت طبعا في ايه كمان ليس هناك امتع من هذا الفقر والذنوب ادفع يا ابني اثنين ثلاثة خمسة عشر عشرين لو قالوا تدفع مالك كلك وتحج وتموت اقول افعل مالك ونفسك افعل لماذا انك هناك كما قلت انا مش عايز اعيد الكلام اللي قلته السنة اللي فاتت طوفة بطوفة وشوطة بشوطة وانت بالطوف كده اول ما تبدأ من الحجر الاسود الحجر الاسود من الجنة زي ما النبي قال ما عليه صلى الله عليه وسلم سبحان الله شيء من الجنة في الأرض تحط إيدك على الحجر الأسوأ جنه الجنة هنا ثم تطوف تطوف يا رب متعنا بالحج والعمرة يا رب كما قلت لا أريد أن أطيل لأن أصل الموضوع ما ينوب عن الحج والعمرة عند عدم القدرة عليهما المحروم من الحج يعملي هو ده اصل الموضوع بس طبعا لازم نتشوأ الاول قبل ما اقول لك فقال المناوي في فيض القدير واظبوا وتابعوا الرسول بيقول اديموا الحج فقال اديموا يعني واظبوا وتابعوا نجبا وقتوا بهما على الدوام واحد هيروح مسك الحته دي او حد خد شريف يسمعه لابوه يقول له ابو شفت النبي بيقول وظيفوا بالامر هو وانتو قلتوا ان الحج ندب مندوب بعد حجة الفريضة يبقى زي اعف اللحة امر ودي للندب يبقى اللحية سنة يقول له يا عم الحج ده مش موضوعنا احنا بنتكلم عن الحج يقول لك لا ما امسك هيه. اقول له لا لان امر النبي ها اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا امر النبي يفيد الوجوب الا اذا صرفه صارف الى الندب فالامر اعفو اللحاء ارخو اللحاء وفر اللحاء يفيد الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه الى الندب هنا اديم عمر يفيد الوجوب لكن اتى صارف عارفين الصارف ايه لما قال صلى الله عليه وسلم حج قال رجل اكل نعم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما اطقت ما عليه بها صلى الله عليه وسلم لو وجبت كنا نطيع لو واجبت ما اطقت ما عندش يطيء ما تيجي تستافر كل سنة حجه العمره لان المساحة هناك لا تساع ان الف ومتين مليون مسلم يروحوا يحجوا كل سنه صح نعم فصلى الله عليه وسلم صرف الوجوب الى الاديم اي تابعوا وواظبوا واتوا بهما على الدوام لوجه الله فانهما ينحيان الفقر. حج العمره كل واحد منهم على حدته ينفي الفقر ففي الحديث ما امعر حاج قط حج عمره ما يفقر بعض الناس يقول لك شوف يا اخي فلان من الناس ده بيجي فلوس منين بيعيش منين بياكل منين يبني القضية القضيه مش قضيه مكسب ولا قضية مصاريف القضية قضية بركة من من الله هيب محض من الله لما يقول ما أمع رحات والنهارده واحد يروح يحج عشان يحج حجة يعني مظبوطه يصرف له حشرة عشرة تالاف جنيه طب وبعدين ده يفقر ولا بيفقرش يفقر لكن ربنا قال ما يفقرش يبقى ايه؟ خلاص مين اللي قال؟ المالك انتهت القضية لا يفقر ما امعر اي ما افتقر حاج قط ولا احتاج ولا احتاج ولا معتمر كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حب يفهمنا ويؤكد لنا المعاني اللي ممكن ما نصدقهاش بيقول أديم والحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبثه همس الحديث واحد يقول ينفيان الفقر والذنوب يعني يخففوهم ينفيان الفقر والذنوب يعني يعني يدخل الجنه لا فالرسول شبه تشبيه واقعي حسي عشان تصدق بالضبط زي ما بقولك يقول الامام المناوي ايضا في فتح القدير ثم شبه ذلك تشبيه معقول بمحسوس كما ينفي الكير وسخ الحديد الذي تخرجه النار فانه في كل مره يخرج منه خبثا صح كل ما تحط الحديد في النار وتشغل عليه يقوم يطلع وسخ لو بعد يومين تلاته حطيته تاني يطلع تاني حطيته كمان يطلع كمان وهكذا فلا ينفى خبثه الا بتتابع دخوله وتكرره وخاصه الحديد هو أشد المنطبحة صلابة وأكثرها غوثا فالفقر وإن اشتد والزنوب وإن خبثت وعظمت يزيلها المداومة على الحج والعمر والحج جهاد إخوته، إذن كانت عمارة المساجد سوى المسجد الحرام وقصتها للصلاة من الرباط صح ولا لا؟ مش الرسول اكيد ما صلى عليه؟ الايه؟ اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اذا كان مداومه الخطى الى المساجد العادية رباط فما بالك إن قصد بيت الله المسجد الحرام لزيارته وعمارته بالطواف هذا جهاد حقيقي ولذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال قال رس... قالت قالت يا رسول الله سيد عائش قالت يا رسول الله تبدأ آخر تنبيه بعد الصلاة على النبي قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل نرى الجهاد افضل العمل افلا جاهد فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور الحديث في صحيح لكن افضل الجهاد ايه حج مبرور يعني افضل جهاد النساء ولكن احسن الجهاد واجمله حج مبرور رجل البخاري بلفظ اخر فقال جهاد كن الحج وفي عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف وقال ابن مسعود انما هو سرج ورحل سرج ورحل فالسرج في سبيل الله والرحل الحج من فضائل الحج أيضا أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف بسبعمائة ضعف الدليل هذا هو الحديث خرجه الامام احمد في المسلم قال الله تعالى الدليل قول الله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فيه دليل على ان النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله قد كان لبعض الصحابة بعير جعله في سبيل الله فارادت امراته ان تحج عليه فقال لها النبي ما عليه صلى الله عليه وسلم حجي عليه فان الحج في سبيل الله فالحج ايضا في سبيل الله فالنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف ايضا من فضائل الحج ان الحاج في ضمان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه في ضمان الله عز وجل رجل خرج الى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حج قال المناوي في ضمان الله اي في حفظه وكلاءته ورعايته من كان في حفظ الله فمن يضيعه من كان في ضمان الله فأي شيء عليه أيضا من فضائل الحج أن الحجاج والعمار وفد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه هذه فضائل الحج هل لا تحج اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب ثم من لم يستطع الحج والعمرة ومن فاته الحج والعمرة هذه الأيام ماذا يصنع والله إن الذي يمنع من الحج والعمرة إنه لمحروم ولكن من رحمة الله ان جعل المتخلف لعذر شريكا للسائل المتخلف لعذر قدمت جواز السفر وارقع لي من غير تأشير اعملي ازعل اطئ يعني لا احتسب اجرت بالنية ولكن هناك افعال تعملها تقوم مقام الحج والعمرة الحج النهارده اقل حاجة مثلا بخمس باربع تلف جنيه اربع اربع ونص اقل اكثر من هذا قليلا ما عندوش شاب ما عندوش اربع جنيه عنده الفين جنيه هيتجوز به اللهم ازوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكون عونا لهم على امر دينهم ودنياهم وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على امر دينهن ودنياهن واحد يقول لا لي ما انت من شوية كنت بتقول له انسه دلوقتي بتقول قوزهم ليه قوزهم ليكون عونا ويكونون عونا لكن قوزهم عشان يتخازلوا وينسوا ويغفلوا هو ذا الزواج المنهي عنه فمن رحمة الله ان جعل المتخلف لعذر ما عندهش فلوس ما طلش تأثيرة تعبان مريض صحته ممنوع لمنع ما الى شيء اخر جعل المتخلف لعذر له اجر السائل الدليل لما رجع رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم خلفهم العذر بس شوف شكلهم إيه قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل شوف الايه بتاعتهم ولا على الذين اذا ما اتوجا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 تفيض من الدمع ان يفيض قلبه رقه فتفيض عينه ماء على تخلفه وسبق غيره له احد اخواننا اللي انا بحبهم كان بيعود قدامنا هنا قريب شفتوا النهارده في الدور الثالث زعلت عليه ليه كده ما كانش بيتاخر الشاهد لما يعد فؤباء ويحس انه يسمع غير لما يسمع ويشوف يفيض عينه تفيض عينه حزنا على هذا التخلف اسمع ربنا يقول فرح فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون نعم انني اقول ان الذي يفقد شيئا من طاعه الله حق له ان يبكي احد الاخوه اصيب بعض اهله في حادثه بيبكي قلت له يا ابني الدموع دي غليه اوي غالي اوي حوشها لله بلاش ننزلها كده اوانطر بلاش نضيعها كده نعم كثيرا ما ينبغي ان تذكر زوجتك بهذا لما تعيط لك قل لها خليهم عيطيهم لله يا ما نبشي شرية الدموع دول يبقوا ربنا وانت كذلك نعم اخوتاه المخلفين للعذر يقولون المخلفون عذرا يقولون لمن سبق يا سائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عذر وقد رحلوا ومن اقام على عذر فقد راح, فقد راح. ربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزيمته بعض السائرين ببدنه فليس الشأن في من سار ببدنه انما الشأن في من قعد بدنه لعذر وسار بقلبه حتى سبق الرك يا سائرين الى دار الاحباب قفوا للمنقطعين تحملوا معكم رسائل المحصرين خذوا نظره مني خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمى انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا اهل منا قد خسرنا وربحتم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا سار قلبي خلف احمالكم غير ان العذر عقل بدنا ما قطعتم واديا الا وقد جئته اسحى باقدام المنى اه وشوقي شوقي الى ذاك الحمى شوق محروم قد ذاق العنى سلموا عني على اربابه اخبروهم أنني خلف الضنا انا مزغبتم على تذكاركم اترى عندكم ما عندنا زمنا كنا وكنا خيره فأعاد الله ذاك الزمن نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة أخي من شاهد تلك الديار وعاين تلك الأنثار وعاين تلك الآثار ثم انقطع عنها لم يمت إلا بالأسف والحزن والحنين إليها ما أذكر عيسنا الذي قد سلف إلا وجف القلب وكم قد وجف واها لزماننا الذي كان صفا واسفا على برد فائتا وأسفا, واسفا واسفا اخي في الله سفر الدنيا ينقطع بسير الابدان وسفر الاخره ينقطع بسير القلوب بسير القلوب نحن نقول سير القلوب للمنقطعين لعز أما المنقطعون بغير عذر فما لهم ولهذا الكلام نعم سير القلوب للمعزورين ابلغ من سير الابدان من الغافلين كم من واصل ببدنه الى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت كم من قائد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الاعلى جسمي معي غير ان الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطني اخواتي ما الاعمال التي تقوم محل الحج والعمره اولا ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك كل استغفرت كم مرة النهارة صليت عن نبي كم مرة هللت قلت لا إله إلا الله كم مرة حوقلت كم مرة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحت كم مرة كم حمدلت كم مرة اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب اللهم ارزقنا ألسنة رطيبة بذكرك أيها الغافلون ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الزهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قيل وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك نعم ذكر الله ذكر الله راحه المشتاق وهدوء القلب المعاق انظر الى فقراء المسلمين اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين روى البخاري عن ابي هريره قال جاء فقراء المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فقراء المسلمين جايين يشكوا يا ابني يشكوا من ايه يقولوا ان الاغنيه بيعملوا النهارده قاعده حمام من ذهب وشباب مش لاقي شقه اوضه وصاله يجوز داء فقراء المسلمين يسكون يسكون الاغنياء ليه يقولوا ان اغنياء المسلمين اموالهم في البنوك بتتضاعف ريبة ونحن لا نجد الطعام ها ماذا يسكون انظروا لو احببتم ان تكونوا فقراء كاصحاب النبي جاء فقراء المسلمين يسكون قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون هي دي الشكوى يا رسول الله احنا ما عندناش فلوس والاغنية بيصلوا زينا ويصوموا زينا وعندهم فلوس بيحجوا ويعتمروا ويجاهدوا يتصدقوا ايه ده ده معنى كده انه يبقوا في الاخره فائينا يا رسول الله ما ينفعش لان المسلم همه الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بلا بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلى من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين الزكر. لذا سيأتي معنا ان المشروع في ايام عشرة الحج التي هي ايام الحج كسرة ذكر الله كسرة ذكر الله هذه الاولى الامر الثاني صلاة الغداه والعشاء, والعشاء في جماعه عن ابي زر رضي الله عنه ان اناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي ما عليه صلى الله عليه واله وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجه وصلاة الغد صبح يعني تعدل عمره يبقى صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة وصلت الصبح في جماعة تعدل عمرة انتبه فواظب على هاتين الصلاتين ثالثا ان من الاعمال التي تقوم باجل الحج والعمرة ان تصلي الصبح في جماعة وتعتكف الى طلوع الشمس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 صحاو الشيخ الالباني في صحيح الجامع رقم 6222 ستة ثلاث اثنينات عشان بعض الناس اللي كان معانا في العمرة سمع بعض العلماء يضعفه وهو صحيح ان شاء الله صحاو ايضا الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب في الجزء الاول صفحة 164 ايضا من الاعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة حضور الجماعات والمشي الى التطوع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى الى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة والحديث حسن وصعاه الشيخ الالباني ايضا في ستلاف ربعمية اثنين وثلاثين ايضا من الاعمال خامسا من الاعمال التي تكون مقام الحج العمرة صلاة في مسجد قباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيتي ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كانت له عدل عمره عدل عمره الصلاة في مسجد قباء كعمره مسجد قباء طبعا اول مسجد الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من الاعمال شهود العيدين عيد الفطر عيد الفطر وعيد الاضحى قال ابن رجب في لطائف المعارف كتبه القيم لطائف المعارف لمواسم العام من الوظائف ابن رجل الحنبلي قال قال مخنف ابن سليم طابة الخروج المبيت بمزدلفة الذكر عند المشعر الحرام الصلاة في المسجد الحرام تلكم اعمال لا ينال لزتها الا بمعاشرتها ومباشرتها لذا رأي بعض الناس حج الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول واضعفاه وحرماناه فقلت دعوني واتباعي ركابكم واتباعي ركابكم اكن طوع ايديكم كما يفعل العبد ثم تنفس وقال هذه حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت فكيف تكون حسرة المنقطع عن الوصول الى رب البيت اخوتا ان حبستم العام عن الحج فارجعوا الى جهاد النفوس ان احصرتم عن اداء النسك فاريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر اريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر فان اراقه الدماء لازمه للمحصر لا تحلق رؤوس اديانكم بالذنوب فان الذنوب حالقه الزنوب حالقة للدين ليست حالقه للشعر اخواتي يا من تخلفتم عن الحج قوموا لله باستسعار الخوف والرجاء قوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بارجاء الخيف والمسعر من كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله فان رحمة الله قريب من المحسنين قريب ممن تاب الى الله واستغفر من عجز عن حج البيت او البيت منه بعيد فليقصد رب البيت واذا سألك عبادي عني فاني قريب فليقصد رب البيت فانه اقرب الى عبده من حبل الوريد يقول ابن رجب من فاته العام القيام بعرفه فليقم بحق الله الذي عرفه من عجز عن المبيت بمزدالفه فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وازلفه من لم يمكنه القيام بارجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف. من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليسبح هواه هنا وقد بلغ المنى من لم يصل الى البيت لانه منه بعيد فليقصد رب البيت فانه اقرب الى من دعاه من حبل الوريد. يقول ابن الجوزي ان لم نصل الى ديارهم فلنصل انكسارنا بانكسارهم ان لم نقدر على حرفات فلنستدرك ما قد فات إن لم نصل الى الحجر فليلن كل قلب حجر اللهم ألن قلوبنا بذكرك يا رب ان لم نقدر على ليلة جامع ومنا فلنقم مأتم الأسفها هنا اين المنيب المجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق اللهم اجعلنا من الصادقين من لم يتب في هذا اليوم فمتى يتوب من لم ينب في هذا اليوم فمتى ينيب من لم, ي... من لم يجب في هذا الوقت فمتى يجيب من لم يتعرف الى الله بالتوبة فهو غريب اسفا لعبد لم يغفر له اليوم ما جنى كلما هم بخير نقض الطود وما بنى حضر مواسم الافراح فما حصل خيرا ولا اقتنى دخل بساتين الفلاح فما مد كفا وما جنى ليت شعري من منا خاب ومن منا نال المنى اللهم بلغنا رضاك يا رب اخواني اخوتاه احبتي في الله ان فاتنا النزول في منى فلننزل دموع الحسرات هاهنا كيف, نبكي كيف لا نبكي ونحن لا ندري ماذا يراد بنا كيف بالسكون وما نعلم ما عند الله لنا فلذا الموقف اعددنا البكاء ولذا اليوم الدموع تقتلى اخي لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وابعدنا فما يؤمننا ان نكون ممن كره الله بعاسهم فسبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين اخسى والله اخسى ان هذه الآية ينبغي ان ترعب كل قلب ينبغي ان تدك حصون قلبك الغافل ان نكون ممن كره اللهم بعاسهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لله ذر ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء اخوتاه يحق لمن راى الواصلين وهو منقطع ان يقلق يحق لمن شاهد السائرين الى ديار الاحبه وهو قاعد ان يحزن فاللهم عوضنا خيرا اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها نعم اخوتاه بقي شيء اخير اذكركم به وهو فضل عشرة الحجة ووجوب العمل فيه عشرة الحجة قال فيها رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منه في ذي الحج ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله لذلك يلزمك دوام العمل دوام العمل في هذه الأيام أول الأعمال صوم هذه العشر عشر ذي الحج في المسند والسنن وذكره النووي في شرح صحيح مسلم ان حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر والحديث وان اختلف في اسناده فقد جود اسناده الامام احمد وحسن اسناده الامام النووي في الموضع الذي ذكرت وابن حجر ايضا فتصوم التسعة ايام كلها سنة او تصوم اكثرها يوم بعد يوم تصوم يومين وتفطر يوم وان فاتك الخير فلا تحرم من صوم يوم عرفة صوم يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبل وسنة بعد. ايضا قيام تلك العشر. ايضا الاكثار من الزكس. قال تعالى ويذكر الله في ايام معلومات. قال ابن رجب الحنبلي في الكتاب الذي ذكرته لكم لطائف المعارف. قال الايام المعلومات هي ايام العشر. في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم فأكسروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ذكر البخاري في صحيح عن ابن عمر وابي هريرة انهما كانا يخرجان الى السوق في العش فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ثم فائدة اخيره نختم بها ليلتنا هذه ان من فاته الحج فليتسبه بالمحرمين فمن كانت له اضحية وان كنا هنفتح بقى باب الكلام على فضل الاضحية ما عليش نأجلها للمرة جاي للسنة الجاية ان شاء الله لنعيشنا وكان لنا عمر الاضحية تجب على كل من عنده ثمنها اللي عنده خمسمائة جنيه ثمن خروف يلزمه ان يشتري خروفا ثم اذا دخلت شهر ذي الحجه من يوم واحد لا يحلق شعره ولا يقص اظافره ولا يقطع شيئا من جلده متشبها بالمحرمين حتى يذبح الهدي حتى يذبح الاضحيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن صلي عليه وعلى علي الصلاه والسلام اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم هلاله الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظافره قال صلى الله عليه وسلم من راى هلاله الحجه واراد ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظافره حتى يضحي والحديث الصحيحه والحديث الثلاثه في صحيح مسلم اخواته هذه واجبات شهر الحجة لمن لم يحج عباد الله هذه الايام مطايا فاين العدة قبل المنايا اخوتاه اين العزائم اراضيتم بالدنايا اخوتاه قضية الموت ليست كالقضايا راعي السلامة يقتل الرعايا يا مريض القلب قف بباب الطبيب لز بالجناب ذليلا وقف على الباب طويلا واتخذ في هذا العشر سبيلا واجعل جناب التوبة مقيلا واجتهد في, الغي في الخير تجد ثوابا جزيلا قل في الاسحار انا تائب نادي في الدجى الهي قد قدم الغائب الخائب توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتجبر وترزقوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولقاء معكم بعد الحج بإذن الله تعالى قولوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب